ابن برجس رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله وهو يذكر الركن السادس والأخير من أركان الإيمان قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالقضاء خيره وشره والإيمان بالقضاء خيره وشره قال رحمه الله التصديق والجزم بأن الله قدر مقدير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا قول المؤلف رحمه الله أرحمك الله والإيمان بالقضاء خيره وشره أي أن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وكلمة القضاء تطلق ويراد بها القدر الإيمان بقضاء الله او بقدر الله تبارك وتعالى فهتني الكلمتان يعني يطلق احدهما على الاخر فيقال قضاء الله ويقال ايضا قدر الله يقال قضاء الله ويقال قدر الله كما جاء في حديث جبريل ان تؤمن بالقدر خيره وشره وهل هناك فرق بينهما او لا طبعا هناك فرق بينهما هناك فرق بينهما بين القدر وبين القضاء والقدر باختصار القدر باختصار يعني يسبق القضاء القدر يسبق القضاء لان القدر هو تقدير الشيء والعلم بصفاته وأحواله وأزمانه ونحو ذلك وأما القضاء فهو يعني إيجاد ما قدر هو إيجاد ما قدر ممكن أن نمثل لذلك يعني بمثال محسوس فمثلا النجار مثلا النجار مثلا قبل أن يصنع طاولة أو كرسي، فهو يقدر هذا الكرسي في ذهنه يعني هو يتصور يعني هذا الكرسي كيف شرح يكون فمثلا ظهره كيف سيكون وهل له مثلا جوانب أو لا وأرجله كيف ستكون ويعني طول هذه الأرجل ويعني ساعة هذا الكرسي وعرضه وغير ذلك فهذا الذي يتصوره النجار هذا الذي يتصوره النجار يسمى ماذا يسمى قدرا او تقديرا اذا فهو يقدر في ذهنه حال يعني هذا الكرسي واوصاف هذا الكرسي ومقادير هذا الكرسي وقياسات هذا الكرسي ونحو ذلك واضح ثم بعد ذلك في الانجاز سينجز ماذا يعني الأشياء التي كان يتصورها ويعلمها فصنعه لهذا الكرسي يسمى ماذا قضاء إذن فقد قضى ما قدره في ذهنه في السبق إذن فهذا هو يعني الفرق بين القدر والقضاء فالقدر يسبق ماذا القضاء إذن هناك يعني بينهما يعني فرقا ولكن يعني كل واحد يعني يطلق على الاخر يعني اذا قلنا القدر فيدخل في ذلك القضاء واذا قلنا القضاء يدخل في ذلك ايضا القدر اذا فاشاهد شاهد من كلام المؤلف ان من اركان الايمان الايمان بقضاء الله وقدره بقضاء الله وقدره كما جاء كما قلنا في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بالقدر خيره وشره فكما نؤمن بأن الخير من تقدير الله تبارك وتعالى فالشر كذلك الشر كذلك من تقدير الله جل وعلا ولهذا قال المؤلف في هذا العنوان والإيمان بالقضاء خيره وشره طيب خلصة الإيمان بقضاء الله وقدره خلصة الإيمان بقضاء الله وقدره هو أن تؤمن بأن الله جل وعلا قد علم مقادير الأشياء تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد علم مقادير الأشياء وعلم أوصافها وأحوالها وأزمانها قبل أن توجد علمها قبل أن توجد ثم أوجدها الله تبارك وتعالى فأوجد الله تبارك وتعالى هذه الأشياء على أنه الذي سبق في علم الله إذن هذا هو يعني باختصار معنى الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره أن تؤمن بأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وقد علمه الله تبارك وتعالى علم ذلك الشيء وعلم مقادير ذلك الشيء وعلم أوصاف ذلك الشيء وعلم أحوال ذلك الشيء وعلم أزمان ذلك الشيء إذن فكل شيء فقد سبق به علم الله تبارك وتعالى ثم تؤمن بأن هذه الأشياء وجدت في هذا الكون موفقة لعلم الله تبارك وتعالى إذن هذا هو باختصار معنى الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره أقرأ لكم يعني كلام لشيخ الإسلام رحمه الله وهو يعني كلام سهل لخص فيه شيخ الإسلام رحمه الله كيفية إيمان أهل السنة والجماعة بقضاء الله وقدره يقول شيخ رحمه الله أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره مدل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو إذا من هنا يبدأ ماذا التلخيص قال وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها. قد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد إذن فأن تؤمن بأن الله جل وعلا هو خالق كل شيء في هذا الكون هو خالق كل شيء في هذا الكون ويدخل في ذلك ماذا العباد وأعماله فالله جل وعلا هو من خلق العباد وهو أيضا من خلق ماذا أعمال العباد كما قال الله تبارك وتعالى والله خالقكم وما تعملون طيب يقول شيخ الإسلام وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يش لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها قال وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقه قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم أي أهل السنة يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون إذا هذا يعني ملخص آه إيمان أهل السنة والجماعة بقضاء الله جل وعلا وقدره طيب هذا الكلام يعني يمكن أن ألخصه لكم في جملتين فقط يمكن أن ألخصه لكم في جملتين فقط. ما هو الإيمان بقضاء الله وقدره؟ هو أن تؤمن بشيئين أين؟ تؤمن بشيء أين؟ الأول هو كمال علم الله تبارك وتعالى. كمال علم الله تبارك وتعالى. فلا يخرج شيء عن علم الله. فعلم الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء أن تؤمن بأن علم الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء فلا يخرج شيء عن علم الله تبارك وتعالى والشيء الثاني أن تؤمن بكمال قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته أن تؤمن بكمال قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فمن أمن بهذين الشيئين فقد أمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره أمن بقضاء الله تعالى وقدره وكلم شيخ الإسلام رحمه الله يعني من تأمله وجده لا يخرج عن هذين الشئين. إثبات كمال علم الله تبارك وتعالى وإثبات كمال مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن طيب هذا يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل لما سيتكلم المؤلف عن ماراته بماذا الإيمان بقضاء الله وقدره إذن يقول المؤلف ورحمه الله والإيمان بالقضاء خيره وشره التصديق والجزم بأن الله قدر مقدير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يقر قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدور قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ومراتب القدر أربع إذن الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره على أربع مرات لا يتم إيمان عبد بهذا الركن حتى يؤمن بكل هذه المرات لا يتم إيمان عبد بقضاء الله وقدره حتى يؤمن بكل هذه المرات قال المؤلف الأولى العلم أن تؤمن بماذا بكمال علم الله تبارك وتعالى قال فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم نؤمن بأن الله بكل شيء عليم علم ما كان يعني في الماضي فما من شيء وقع في الماضي إلا وهو ماذا في علم الله علم ما كان وما يكون في المستقبل يعني ما من شيء سيكون في المستقبل إلا وهو أيضا في علم الله علمه الله تبارك وتعالى إذا علم ما كان وما يكون كيف يكون يعني هذا الشيء الذي سيكون في المستقبل فالله تبارك وتعالى علمه وعلم أيضا ماذا تفاصيله ولهذا قال وما يكون عه وكيف يكون تفاصيل هذا الشيء الذي سيقع ماذا في المستقبل بل كما سبق في عبارة شيخ الإسلام التي قرأتها أنفا نؤمن بأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني هناك أشياء يعني يستحيل أن تكون في, في المستقبل يستحيل أن تكون في المستقبل ولكن لو قدر وقوعها لعلم الله تبارك وتعالى كيف ستكون فمثلا الكافر إذا دخل النار الكافر إذا دخل النار فهل يمكن أن يخرج منها ويعود إلى هذه الحياة هذا ممكن الوقوع مستحيل أه؟ مستحيل ولكن ربنا جل وعلا علم من الكفار الذين سيدخلون نار جهنم والعياذ بالله والذين يسألون ماذا الرجوع إلى هذه الحياة الدنيا فيعلم الله تبارك وتعالى لو عادوا إلى هذه الحياة ما الذي سيفعلونه مرة أخرى؟ ولهذا جاء في سورة الأنعام قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذوق إذوقف على النار ولو ترى على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولن نكذب بآيات ربنا ونكون طبعا في قراءة من المؤمنين ونكون من المؤمنين قال تعالى بل بدأ كيف الآية بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل قال تعالى تأملوا ولو ردوا لعادوا لمنوه عنه يعني عودتهم مستحيلة ولكن مع ذلك لو ردهم الله تبارك وتعالى لعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه أول مرة ولهذا قال تعالى ولو ردوا يعني إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في دعوهم بأنهم إن رجعوا سيؤمنون بالله إذا فالله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إذن فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره أن تؤمن بشمول ماذا علم الله تبارك وتعالى وأن علم الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء سواء في الماضي أو في المستقبل ولهذا قال المؤلف الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون قال بعلمه الأزلي الأبدي فعلم الله تبارك وتعالى أزلي بمعنى أنه قديم كلمة أزلي بمعنى ماذا قديم فعلم الله تبارك وتعالى أزلي بمعنى أنه يعني لم يسبق بجهل بعدم علم كالعبد مثلا العبد مهما كان عالما فعلمه ليس أزليا قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فعلم العبد مسبوق بماذا بجهل وأما علم الله تبارك وتعالى فهو أزلي لم يسبق بجهل إذن قال بعلمه الأزلي ثم قال الأبد إذن علم الله تبارك وتعالى أزلي وأبدي إذا فهو من جهة الماضي أزلي قديم لم يسبق بجهل وفي يعني جهة المستقبل هو أبدي بخلاف العبد قد يكون عالما ثم يكبر مثلا يعني يصاب بخارف ونحو ذلك ممكن أن ينسى كل شيء وقد لا يتمكن حتى مثلا من قراءة الفاتح إذا فعلم العبد يعني معرض ل الذهاب للنسيان ونحو ذلك وأما علم الله تبارك وتعالى فهو أبدي إذن قال بعلمه الأزل الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل فالله جل وعلا لا يتجدد له علم لا يتجدد له علم لأن علمه كما قلنا أزلي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم لا يلحقه نسيان بعد علم لا يضل ربي ولا يز. طيب قال المؤلف إذا هذه هي المرتبة الأولى من مرتب ماذا؟ الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره أن تؤمن بأن الله جل وعلا قد علم كل شيء قد علم كل شيء ويدخل في ذلك طبعا يدخل في ذلك أعمال العباد أعمال العباد فالأشياء التي عملناها في السابق الأشياء التي عملناها في السابق مثلا يعني قبل قليل صلينا ماذا المغرب والعشاء جمع تقديم طيب هذا العمل الذي عملناه هل كان في علم الله أم لا هل علمه الله تبارك وتعالى أبناء؟ طبعا علمه الله قبل أن يقع علمه الله تبارك وتعالى قبل أن يقع طيب لو عشنا إلى غد الأشياء التي سنعملها غدا هل يعلمها الله تبارك وتعالى؟ جواب نعم إذن فكل شيء في علم الله قد أحاط علمه بكل شيء إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب ماذا؟ الإيمان بقضاء الله تعالى وقدر ويدخل في ذلك حتى الشر فالعبد مثلا إذا سرق في الماض سرق مثلا يعني بالأمس وقبل أمس يعني هذا السرق الذي سرق بالأمس سيارة من السيارات هل كان الله تعالى على علم بذلك؟ طبعا علم الله ذلك علم الله ذلك قبل أن يقتل طيب هذا السارق لو قدر له أن يعيش وسيسرق أشياء أخرى هل علم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء نقول نعم علم الله تبارك وتعالى بكل ذلك إذن هذا هو معنى الإيمان بماذا بهذه المرتبة طيب المرتبة الثانية المرتبة الثانية حال المؤلف الكتابة الكتابة إذن فمن مراكب الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد كتب كل ما كان وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ فكل ما كان ووقع في هذا الكون إلى هذه الساعة وكل ما سيقع وسيكون في المستقبل إلى قيام الساعة إلا وهو ماذا؟ مسطر ومكتوب ومدون في اللوح المحفوظ إذن هذا هو معنى الإيمان بالكتابة إذن هذه المرتبة الثانية من مرتب الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قال المؤلف الثاني الكتابة فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ما هو كائن إلى يوم القيامة قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إذن هذه هي المرتبة ماذا الأولى يا اللي هي الإيمان بماذا ها؟ بكمال علم الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ثم قال تعالى إن ذلك في كتاب يعني ذلك الذي علمه الله تعالى مكتوب أيضا إن ذلك في كتاب كتبه الله تبارك وتعالى وهو موجود في اللوحة المحفوظ ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير اذا هذه الاية تضمنت دليل المرتبة الاولى من مراتب الايمان بالقدر والمرتبة الثانية من مراتب الايمان بالقدر المرتبة الاولى كما قلنا الايمان بماذا بعلم الله والمرتبة الثانية الايمان بالكتابة وان الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وقال تعالى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي. هذه هي المرتبة الأولى قال علمها عند ربي. هذه هي المرتبة الأولى ثم قال تعالى في كتاب وهذه هي المرتبة الثانية قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى وكل شيء احصيناه في إمام المبين والإمام المبين كما قال المفسرون هو ماذا آ اللوح المحفوظ وكل شيء احصيناه يعني ماذا كتبناه ودونا في إمام مبين أي في اللوحي المحفوظ إذا فالمرتبة الأولى كما قلنا أن تؤمن بعلم الله والمرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوحي المحفوظ ولذلك ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث الوليد ابن عبادة بن الصامد من حديث الوليد ابن عبادة ابن صامت قال دعاني أبي وأبوه عبادة ابن صامت صحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه قال دعاني أبي فقال لي يا بني اتق الله فقال لي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره إذا قال له اتق الله وعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره قال له فإن مت على غير هذا دخلت النار إن مت على غير هذا دخلت النار إني سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال أو فقال اكتب فقال ما اكتب إذا أمره الله تعالى بالكتابة فتساءل القلم قال ما اكتب قال الله تبارك وتعالى له اكتب القدر أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد جاء في رواية أخرى فقال له اكتب قال عليه الصلاة والسلام فجارة يعني كتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد إذن فهذا الحديث يعني يدل دلالة واضحة على ماذا؟ على المرتبة الثانية من مرتبة الإيمان ب... بماذا بأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أيضا يعني ثبت في البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض الحديث وشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء وعرشه على الماء إذا فكل هذه الأحاديث يعني تدل على المرتبة الثانية من مرتب الإيمان بقضاء الله وقدره وهي ماذا؟ الإيمان بأن الله تعالى قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ طيب إذا أهل السنة والجماعة يعني قبل أن أواصل هذه المراتب أود فقط يعني أن أنبه على تنبيه مهم أهل السنة والجماعة كما سبق يؤمنون بماذا؟ بالقدر خيره وشره طيب هناك فرقة من الفرق الضالة تنكروا يعني هذا الركن من أركان الإيمان من هم يا جماعة ها القدرية القدرية هي طائفة من الطوائف المبتدعة تسميتها قد يفهم منها سامع أنها تؤمن بالقدر ولكنها على العكس من ذلك إذا فهؤلاء سموا قدرية لأنهم ينكرون ماذا قدر الله تبارك وتعالى طيب هؤلاء القدرية الذين ينكرون قدر الله تبارك وتعالى على قسمين يعني هذه الطائفة على قسمين على نوعين منهم طائفة يقال لهم غولات القدرية يقال لهم غلات القديرية وهؤلاء الغلات يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ماذا أفعال العباد لا يعلمون لا يعلم أفعال العباد فالله جل وعلا لا يعلم بفعل العبد حتى يقع لا يعلم بفعل العبد حتى يقع وهؤلاء طبعا كفارهم أهل العلم يعني هؤلاء كفار الذين يعتقدون بأن الله تعالى يجهل ما سيفعله العبد ولا يعلم بفعل العبد حتى يقع فهذا كافر طبعا لأنه أنكر ماذا؟ ها؟ علم الله تبارك وتعالى أنكر علم الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وهؤلاء يصفون الله تبارك وتعالى بالجهل والعياذ بالله فعندهم الله جل وعلا يجهل ما سيفعله العبد إذن فهؤلاء ماذا كفار هناك طائفة ثانية أو نوع ثاني من القدرية وهم القدرية غير الغلاد القدرية غير الغلاد وهم الذين يثبتون المرتبة الأولى والثانية يقولون العبد قبل أن يعمل أي عمل فالله تبارك وتعالى كان على علم بذلك فالمصل قبل أن يصلي علم الله تبارك وتعالى بصلاته والسارق قبل أن يسرق علم الله تبارك وتعالى بسرقته إذن فيثبتون ماذا العلم ويثبتون أيضا ماذا الكتابة وأن الله تبارك وتعالى كتب ما في اللوح المحفوظ، ولكن ينكرون ماذا المرتب الثالث والرابعة كما سيأتي، والمرتب الثالث هي مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن، وأن كل شيء فهو مخلوق لله ومن ذلك أفعال العباد فيقولون عمل عبد لم يشأه الله تبارك وتعالى وعمل العبد لم يخلقه الله تبارك وتعالى إذا فهؤلاء القدرية غير الغلات وهذا الصنف طبعا من أهل العلم أو هذا الصنف من القدرية لا يكفرهم ماذا أهل العلم لأن يعني شبهتهم يعني قوية كما يعني سيأتي يعني بيان ذلك إن شاء الله ولكن هذه الطائفة الثانية من القدارية غير الغلاد يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول نظروهم بالعلم نظروهم بالعلم يعني إن أردتم أن تنظروهم وأن تناقشوهم فنظرواهم بماذا بالعلم أي بعلم الله تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله فإن أقر به خصموا يعني إن آمنوا بعموم علم الله وشمول علم الله فإنهم سيهزمون ويخصمون. قال فإن أقر به خصموا وإن أنكروه ماذا كفروا العياذ بالله. طيب هذا ال القدر الذي لا يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو من قدر فعل العبد بمعنى أن الله تبارك وتعالى شاء وخلقه الله تبارك وتعالى يعني نسأله سؤال واحد فقط أو نسأله سؤالا واحدا فقط فنقول فنقول له هذا العبد هذا العبد الذي صلى مثلا هذا العبد الذي صلى قبل أن يصلي هل علم الله تبارك وتعالى هل علم الله تعالى بأنه سيصلي أم لا ماذا سيقول لنا يا جمع إما أن يقول الله تعالى لم يعلم ذلك إذن فيكفر والعياذ بالله لأنه أنكر شيئا واضحا وهو عموم علم الله تعالى ووصف الله تعالى بالجهن والعياذ بالله إذن إما أن يقول لنا إن الله تعالى لم يعلم بصالاته قبل أن يصلي إذا فإن أنكر علم الله كفر إذا فنسأله نقول له هل علم الله تعالى بأن هذا العبد سيصلي إذا مدام أنه ليس كالغولاد سيقول ماذا علم الله تعالى ذلك علم الله تبارك وتعالى ذلك طيب ما علمه الله تبارك وتعالى هل لابد أن يتحقق أم لا؟ إذا هذا العبد قبل أن يصلي الله تعالى علم بأنه سيصلي صح ولا لا وما علمه الله تبارك وتعالى لابد من وقوعه وتحققه أم لا؟ لابد أن يقع صح ولا لا ما علمه الله تبارك وتعالى فلا بد أن يقع لأنه لولا لم يقع لا تخلف ماذا علم الله تعالى وعلم الله لا يمكن أن يتخلف وهذا هو معنى الإيمان بالقدر إذا إذا اعتقدت بأن الله تعالى قد علم فعل العبد قبل أن يفعله وأن هذا الذي علمه الله تبارك وتعالى لا بد من وقوعه ولا يمكن أن يتخلف وأن يتأخر أبداً إذا هذا هو معنى الإيمان بالقدر ولهذا يقول الإمام شافع رحمه الله ناظر القدرية بماذا بالعلم فإن أقر به خصموا إن أقر به خصموا وإن أنكروه كفر والعياذ بالله إذا يعني هذه فائدة فقط يعني أردت أن أبين فيها يعني أقسام القدرية وأنهم ليسوا على درجة واحدة فمنهم من يؤمن ببعض ماذا هذه المراتب وهم القدرية غير غلات ومنهم من يكذب بكل هذه المراتب الأربع وهم غلات القدرية وهؤلاء يكفرهم كما قلنا أهل العلم طيب قال المؤلف بعد ذلك يعني بعد أن ذكر المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بقضاء الله وقدره وهي مرتبة ماذا يا جماعة الكتابة قال يدخل في ذلك يدخل في ذلك طبعا بعد هذه الجملة أراد المؤلف رحمه الله أن يبين مراتب هذه الكتابة ف فكتابة الله تعالى للمقادير على أنواع كتابة الله جل وعلا للمقادير على أنواع وسيذكر المؤلف ورحمه الله خمسة أنواع من أنواع ماذا؟ كتابة الله تبارك وتعالى للمقادير طيب هذه الأنواع التي سيذكرها المؤلف ورحمه الله للفائدة فقط أخذها بنصها أخذها المؤلف ورحمه الله بنصها باختصار طبعا باختصار وشيء من التصرف من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى أيضا هذه المراتب الـ الـ الخمسة ذكرها أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل كما أشار إليها أيضا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض مؤلفاته طيب إذا يقول المؤلف رحمه الله يدخل في ذلك القسم الأول قال التقدير الأزلي التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أين كتب الله جل وعلا لنا ما يصيبنا أين كتبه طبعا في اللوح المحفوظ إذا المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ وهذا التقدير سماه المؤلف تبعا لمن ذكرنا يسمى بالتقدير ماذا الأزل يعني القديم التقدير القديم الذي كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما إذا نؤمن باللوح المحفوظ وبأن الله تبارك وتعالى قد كتب فيه كل المقادير وكان ذلك في الأزل في القدم قال المؤلف وهو يذكر النوع الثاني والقسم الثاني قال وكتابة المثاق يوم ألست بربكم ترحمك الله وكتابة المثاق يوم ألست بربكم قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى طيب ما معنى هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بكتابة الله تبارك وتعالى للمقادير هذه الآية التي ذكرها المؤلف والتي جاءت في سورة الأعراف جاء تفسيرها في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الأحاديث باختصار أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم لما خلق آدم مسح الله تبارك وتعالى على ظهر آدم مسح الله تبارك وتعالى على ظهر آدم فخرجت منه جميع ماذا ذريته إلى يوم القيام خرجت منه جميع ذريته إلى يوم القيام ولما أخرجهم الله تبارك وتعالى أخذ عليهم ماذا عهدا وميثاقا بأن يعبدوه ولا يشركوا به كما جاء في هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيام إن كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآيات طيب جاء في بعض الأحاديث أن في هذه الحادثة أخذ الله تبارك وتعالى قبضة من تلك الذرية أخذ الله تبارك وتعالى قبضة من تلك الذرية وقال هؤلاء من أهل الجنة وأخذ قبضة أخرى من تلك ذرية وقال الله تبارك وتعالى هؤلاء من أهل النار إذا فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يعني في تلك اللحظة في تلك اللحظة كتب أهل الجنة وكتب ماذا أهل النار فنحن نؤمن بذلك ونصدق بذلك إذا فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأخذ ذريته من ظهره كتب الله عجز وجل من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون ماذا من أهل النار كما جاء ذلك في الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذه الكتابة هذه الكتابة الثانية يا جماعة هل هي متأخرة عن الكتابة الأولى أم لا نعم الجواب نعم علشنا. طيب الله عز وجل متى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ متى ذلك قبل خلق آدم أو بعده قبل أن يخلق آدم بسنوات طويلة بل قبل أن يخلق السماوات والأرض إذن فالكتابة في اللوح المحفوظ كانت متقدمة بأزمان طويل وأما الكتابة التي ذكرها المؤلف في النوع الثاني فكانت متى حين خلق الله تبارك وتعالى آدم وأخرج ماذا ذريته من ظهره فكتب الله جل وعلا من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار واضح طيب قال المؤلف ورحمه الله وهو يذكر ماذا أه؟ النوع الثالث من أنواع ماذا كتابة المقادير قال والتقدير العمري التقدير العمري الذي يكون مرة في عمر ماذا الإنسان مرة واحدة فقط في عمر الإنسان ولهذا سمي بالتقدير العمري قال والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم فيرسل يعني الله الملك فينفخ في المضغة الروحة ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهذا جاء في أي حديث يا جماعة آه حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفع إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعني يغمر يرسل إليه الملك ويغمر بأربع كلمات بكتب, بكتب يعني بكتابة بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إذن فهذه أشياء ها تكتب يعني على الإنسان وهو في رحم أمه، فنؤمن بماذا؟ بهذه الكتاب، نؤمن بهذه الكتاب. طيب هذه الكتابة هل هي متأخرة عن النوع الثاني والثا والأول أم لا؟ طبعا نعم، لأنها تكون ماذا في عمر الإنسان وهو ماذا في رحم أمه، فكل مولود إلا وتكتب له هذه الأشياء. وهو في رحم أمه إذن فهذا يسمى بماذا بالتقدير العمري ولكن كما سيأتي المؤلف سيسميه بالتقدير العمري الثاني هذا تبعا للشيخ حافظ الحكم وأما النوع الثاني فكما سماه الشيخ حافظ الحكم هو التقدير العمري ماذا الأول يعني يوم أن كان الإنسان في صلب أبيه آدم يعني قبل يعني ماذا؟ يعني أن يولد طيب إذن قال والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم فيرسل الملك. فينفخ في المضغة الروحة ويضمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قال في النوع الرابع من أنواع الكتابة كتابة المقادير والتقدير الحولي يعني هناك كتابة هناك كتابة تكون في كل سنة ولهذا قال التقدير الحولي يعني تكون في كل حول في كل سنة طيب هذه الكتابة الحولية السنوية في أي ليلة تكون في ليلة القدر قال المؤلف والتقدير الحولي في ليلة القدر قال تعالى فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم يعني في تلك الليلة يقدر الله تبارك وتعالى ما سيكون في تلك السنة في ليلة القدر يكتب الله ويقدر الله تبارك وتعالى ما سيكون في السنة ماذا الجديد وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أو كل أمر حكيم قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب يعني من اللوح المحفوظ يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت يعني يكتب يعني هذه السنة الجديدة سيموت فيها فلان وفلان بالتفصيل طيب قال وحيات من سيحيا في هذه السنة ويولد؟ إذا على ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر؟ قال ابن عباس حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. إذا هذا يسمى بالتقدير ماذا؟ الحولي السنوي. طيب. قال المؤلف وهو يذكر نوع الخامس من أنواع كتابة الله تبارك وتعالى للمقادير قال والتقدير اليومي التقدير اليومي طيب هنا يعني كلمة التقدير اليومي يعني قد يفهم منها لأن المؤلف طبعا تبعا لشيخ حافظ الحكمي وابن القيم رحمه الله يعني قد يفهم منها أنها ماذا كتابة انها كتابة ولكن يعني الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا النوع الخامس ليس كتابة ولهذا يعني الشيخ الحافظ الحكمي نفسه يعني شرح هذه المرتبة الخامس وان المراد بالتقدير اليومي هي ماذا يعني ايجاد الاشياء في وقتها على ما علمه الله تبارك وتعالى يعني اذا قدر الله تبارك وتعالى بأنه في اليوم الفلان سيولد فلان فالتقدير اليوم هو أن يولد يعني ذلك الشخص فليس هي كتابة وإنما هو ماذا قضاء يعني ما هو تقدير إنما هو ماذا قضاء لما قدره الله في اليوم الفلاني مثلا إذا قدر الله تبارك وتعالى أن يموت فلان يقضى ذلك يحصل ذلك في اليوم الفلاني قدر الله تبارك وتعالى أن تهب رياح إذا جاء ذلك اليوم قضي ما قدره الله تهب الريح وهكذا إذن هذا هو معنى ماذا التقدير اليومي يعني أن يوجد ما قدره الله تبارك وتعالى إذا قال والتقدير اليومي طبعا الشيخ الحكمي رحمه الله يعني لما ذكر هذا النوع يعني فساره وشرحه والمؤلف طبعا ترك ذلك ومن لم يعود إلى كلام الشيخ حافظ قالت يعني لفهم يعني هذا النوع الخامس ولهذا الشيخ الحكمي قال لما ذكر هذا النوع وهو التقدير اليومي قال رحمه الله وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. إذا معنى هذا النوع سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها، كما شرحناه. يعني آنف. المهم يعني هذا النوع آآ دليله آآ قال المؤلف قال تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فالله جل وعلا كما جاء في هذه الآية من سورة الرحمن كل يوم هو في شاء طبعا قال السلف في تفسير هذه الآية كل يوم هو في شاء قال يعني يولد شخص يعني يوجد الله تبارك وتعالى مولودا جديدا ويميت شخصا و يغني إنساناً ويفقر إنساناً آخر وهكذا فالله جل وعلا كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن كما جاء في هذه الآية إذن قال والتقدير اليومي قال تعالى كل يوم هو في شأن طيب إذن الآن المقادير المكتوبة على خمسة أنواع من يعيدها يا جماعة ها؟ الأرض هم؟ التقدير سميها فقط الأزلي اللي هو الكتابة في اللوح المحفوظ النوع الثاني يعني التقدير حين أخذ الميثاق اللي هو نس التقدير العمري الأول حين أخذ الميثاق على ذرية آل الثالث التقدير العمري الثاني الذي يكون للجنين وهو في رحم أمه والتقدير الرابع هو التقدير الحولي السنوي الذي يكون في ليلة القدر والتقدير اليومي الذي يكون ماذا كل يوم إذا هذه يعني أنواع ماذا تقدير الله تبارك وتعالى لأشياء وكتابته له طيب الآن يقول المؤلف قال فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي. إذا التقدير اليومي هو عبارة عن ماذا؟ عن تفصيل لما قدره الله تبارك وتعالى أن يقع ماذا في السنة. واضح. إذا التقدير اليومي هو تفصيل للتقدير الحولي. قال والحولي تفصيل من التقدير. العمري عند تخليق النطفة واضح اذا التقدير الحولي هو تفصيل للتقدير العمري الثاني قال والعمري تفصيل من التقدير العمري الاول يوم الميثاق يعني تأملوا يعني كل تقدير وكتاب متأخرة هي تفصيل للتقدير ما سبقها من كتاب هذا هو المعنى قال وهو أي تقدير العمر الأول يعني يوم أخذ الميثاق. قال وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين قال والإمام المبين طبعا لهو اللوح المحفوظ هو من علم الله عز وجل قال وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل يعني حتى المقادير الأخيرة التي فيها تفاصيل كل شيء هي في الحقيقة راجعة إلى علم الله تبارك وتعالى لا يخرج شيء منها عن علم الله. هذا هو المقصود إذن قال وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل ثم قال وهذه العبارة دائما مأخوذة من كلام شيخ حافظ الحكم رحمه الله قال فانتهت الأوائل يعني أوائل المقادير إلى أوليته يعني إلى أولية الله تبارك وتعالى وانتهت الأواخر إلى آخريته وأن إلى ربك المنتهى طبعا هذه العبارات يعني ذكرها المؤلف رحمه الله وهو يشير بها إلى اسمين من أسماء الله الحسنى وهي اسمه ماذا؟ الأول والآخر وهذان الاسمان فسارهما النبي صلى الله عليه وسلم فكان في دعائه يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والمؤلف يعني ذكر يعني هذه العبارات ليبين بأن علم الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء منها المقادير فكل ما قدره الله تبارك وتعالى في هذا الكون لا يمكن أن يخرج عن ماذا؟ عن علم الله تبارك وتعالى إذن يعني هذا يعني ما يتعلق بالمرتبة الأولى والثانية من مراتب الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره بقيت مرتبتان سنذكرهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وأنا طبعا اليوم يعني على غير العادة يعني فصلت أكثر في الدرس يعني في الأول كانت نيتي أن ننهي يعني كل ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالقدر ولكن لكون يعني هذا الموضوع يعني لو استعجلنا فيه فلربما يعني لم يفهم يعني كثير من السامعون يعني رأيت يعني أن أفصل يعني هذا التفصيل والله تعالى أعلم إذا بقيت يعني مباحث يعني ذكرها المؤلف ورحمه الله في بابي الإيمان بقضاء الله وقدره سنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب في خمس دقائق أو سبع دقائق يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. يقول هل يوجد تعارض؟ بين حديث كتب الله مقدير العباد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وقول ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو التعار؟ طبعا اللوح المحفوظ كما قلنا يعني الكتابة فيه ماذا أزلية قديمة أزلية قديمة إذن ما هو؟ يعني في أم الكتاب يعني ينقل في ماذا في الكتابة الحولية هذا هو المقصود ينقل في الكتابة الحولية هذا هو المقصود يقول ذكرت بأن الله تبارك وتعالى خلقنا وما نعمل فهل تدخل الأعمال السيئة في هذا الكلام أم يقصد العمل الصالح فقط احنا قلنا أن تؤمن بالقدر خيره وشره إذن فالله تبارك وتعالى خلق العباد وأعماله سواء كانت هذه الأعمال صالحة أم سيئة وهذا س يعني شرحه وبسطه لما نتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بقدر الله تعالى وهو الإيمان بعموم خلق الله تبارك وتعالى لكل شيء. يقول هل, أو هل كل علم الله مكتوب في اللوح أو علم الله أوسع مما كتب لا شك أن علم الله أوسع بلا شك لأن المكتوب في اللوح المحفوظ هو ما يتعلق بهذا الـ الـ الـ الكون ما يتعلق ماذا بهذا الـ الـ الـ الـ الكون يقول ما معنى قوله تعالى وكان عرشه على الماء المعنى على ظاهره فعرش الله تبارك وتعالى كان على ما نؤمن بذلك هذا يقول من المخلوق اولا العرش والقلم طبعا هذه المسألة يعني من المسائل التي يعني وقع فيها خلاف بين أهل السنة والأظهر والله تعالى أعلم أن العرش هو السابق أن العرش هو السابق والله تعالى أعلم وهي طبعا من مسائل الخلاف والنزاع التي يعني تحتملها الأدلة الشرعية يقول إن كان الشر من عند الله فكيف يحاسبنا عليه إن كان الشر من عند الله فكيف يحاسبنا عليه يحاسبك الله عليه لأنك أنت من فعلته صح أولا لا وفعلته باختيارك وبقوتك وإرادتك فكيف لا يحاسبك عليه وهذا سنفصله أكثر في الدرس القادم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك كيف نجمع بين هذه وبين الإيمان بالقدر خيره وشره فنقول يعني وصف القدر بالشر باعتبار المخلوق فهو شر في حق المخلوق وأما تقدير الله تبارك وتعالى لذلك فلا يعد شرا لا يعد شرا وهذا أيضا ف نفصله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم طيب يقول هل بقية القدرية او هل بقيت طبعا ليكتب كتب بقية لازم ما اتأت كنا مفتوحة ماشي مربوطة هل بقيت القدرية الى يومنا هذا الى يومنا هذا طبعا موجودة القدرية الى يومنا هذا ويعني للفائدة المعتزلة قدرية المعتزلة قدرية يعني عقيدة المعتزلة أنهم ماذا قدرية والأشاعر جبرية المعتزلة قدرية والأشاعرة جبرية يقول هل صح حديث القدرية مجوس هذه الأمة؟ طبعا هذا الحديث يعني اختلف فيه المحدثون فمنهم من يضعفه وخاصة الأئمة المتقدمون ومنهم من يثبته ومما يعني صححه وأثبته ابن القيم أو ممن أثبته الشيخ الألباني رحمه الله. ومعنى هذا الحديث باختصار معنى هذا الحديث باختصار أن يعني بعض القدرية أن بعض القدارية يعني يضيفون الخير لله تبارك وتعالى يعني يعتقدون بأن الخير خلقه الله تبارك وتعالى أما الشر فلم يخلقه الله أما الشر لم يخلقه الله فجاء في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ان صح الحديث شبه القدرية بالمجوس لان المجوس يعتقدون بان الخير له اله والشر له اله اخر فالمجوس يثبتون الهين اله للخير واله للشر فالقدريه الذين يعتقدون بأن الخير يخلقه الله تعالى وأما الشر فلا يخلقه الله تعالى كأنهم يثبتون ماذا خالقين يعني خالق للخير وخالق للشر فأشبه بذلك ماذا المجوس طيب ننبه الإخوة دخلوا الآن للمسجد بأننا نحن جمعنا يعني صلينا المغرب العشاء يعني جمع تقديم ولهذا من لم يصلي العشاء معنا فليصلي وحده لأنه ممكن يدخل يعني كشو واحد ما حضرش معانا المغرب يعني يبقى يستنى في نحتة نصليه العشاء فنعلمهم بأننا قد صلينا طيب حنا قلنا لكم سبع دقائق وانتهت يعني الدقائق السبع طيب الأسئلة البقية يعني أخذوها معي فإن كانت هناك يعني أشياء مهمة يعني تحتاج إلى أن تذكر ذكروها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي